تأملت على أكثر الناس عباداتهم فإذا هي عادات فأما أرباب اليقظة فعاداتهم عبادة حقيقية فإن الغافل يقول سبحان الله عادة والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق فيحركه الفكر في ذلك فيقول سبحان الله ولو أن إنسان تفكر في رمانه فنظر في تصفيف حبها وحفظه بالأغشية لئلا يتضاءل وإقامة الماء على عظم العجم وجعل الغشاء عليه يحفظه وتصوير الفرخ في بطن البيضة والآدمي في حش الأم إلى غير ذلك من المخلوقات أذعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق فقال سبحان الله وكان هذا تسبيح ثمرة الفكر فهذا تسبيح المتيقظين وما تزال أفكارهم تجول فتقع عباداتهم بالتسبيحات محققة وكذلك يتفكرون في قبائح ذنوب قد تقدمت فيوجب ذلك الفكر حركة الباطن وقلق القلب وندم النفس فيثمر ذلك أن يقول قائلهم استغفر الله فهذا هو التسبيح والاستغفار فأما الغافلون فيقولون ذلك عادة وشتان ما بين الفريقين